وبالحق انزلناه وبالحق نزل وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أولا 119. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا 110. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا 111. الذين أوتوا العلم وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ ادعوا الله او ادعوا الرحمن ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى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 بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له ويوجى الحمد لله على عبده الكتاب ولم يجعل له ويوجى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 وارحاتي ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا لاكثين فيه ابدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا